الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الثالثة والتسعون من برنامج من أحكام القرآن العظيم نبدأها بقوله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل الخطاب في قوله أن تريدون لهذه الأمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد برسولهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أتريدون أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم آيات تقترحونها كما سئل موسى من قبل فقيل له أن الله جهر وهذا الاستثام للإنكار عليهم يعني لا تسألوا الآيات وتقترحوها كما فعل ذلك من قبلكم فإن هذا نوع من كفر يعني الإنسان إذا كان لا يؤمن إلا حيث أتي بالعيات التي يطرحها صار إيمانه تبعا لهواه لا تبعا لهدى ولهذا قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان أن يأخذ الكفر بدلا عنه فقد ظل سواء السبيل أخطأ أخطأ سواء السبيل وسواء السبيل وسطه المستقيم وفي هذه الآية من الفوائد والأحكام توبيخ الأمة لو سألت كما سأل, كما سأل أصحاب موسى ومن فوائدها وأحكامها بيان حاذ قول موسى من التعنت والتشدد واقتراح الآيات ومن فوائدها وأحكامها إثبات أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول ومثائدها وأحكامها ديان أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أولي من قبل وأن إذا الرسل عليه الصلاة والسلام من ديدان أو من ديدان المكذبين الذي شرقوا برسالة ومن فائد هذه الآية الكريمة وحكامها أن من أخذ الكفر بديلا عن الإيمان فإنه ضال مختل مهما ازدهرت له الدنيا ومهما زانت في وجهه فإنه ضال سواء السبيل ومن فوائد الآية الكريمة وحكامها أن من تبدل تبدل الإيمان بالكفر فقد هجي ويتفرع لهذه القائدة أنه إذا من الله عليه بالهداية بعد الضلال فليحمد الله على ذلك فإنه قد أصاب سواء السبيل ومن فرائد هذه العيد الكريمة وإحكامها أن جميع الكفار قد أخطأوا سواء السبيل ووقعوا في السبيل المعوج الذي يتيهون به عن طريق الحق ثم قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب يَوْ يَرُدُّونَكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود يعني أحب والود خالص محبة ففي هذه يخبر الله أن كثير من أهل الكتاب يودون أن يودون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا من بعد الإيمان وأنه لا يحملهم على ذلك إلا الحسد الحسد حسد, حسد, حسد المسلمين على ما أنعم الله به عليهم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء جهود فيما سبق يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سوبعة نبي وسوف ننصروا به عليكم فلما جاءهما عرفوك فرغبوا رب الله حسدا من عند أنفسهم وهذا الحسر من عند أنفسهم كان بعد أن تبين لهم الحق وأن الحق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وفي هالحال أمر الله المؤمنين أن يعفوا حتى يأتي الله بعنده أن فلا فلي بالذنب وأن فيعرضوا عن ما حصل إعراضا كليا حتى ياتي الله بأمره وهو الأمر بقتالهم وهذا حكم مغي بغاية والحكم مغي بغاية يزور بزوال الغاية همتائها فلما جاء الله بأمره وأمر بقتالهم حتى وفو عيدهم وهم صغرون صار هذا الحكم وهو العفو والصف منتهيا بانتهاء مدته وأمده الذي جعله الله تعالى له وبيّن الله تعالى في ختام الآية أن الله على كل شيء قدير فلا يجده شيء ولا ينعه شيء فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما عليه أهل الكتاب من الحسد العظيم لهذه الأمة ومن فوائدها أن من كان فيه حسد للناس على ما أتاهم الله من فضله فإن فيه شبه من الجهود شبع من ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من كيد الأعداء ومخادعتهم لأنهم إذا كانوا يريدون أن, أن, أن يردون أن يردون كفارا فإنهم لم يألوا جهدا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولهذا نجد نجد النصارى يرسلون الفرق والطوائف المنصرة إلى البلاد الإسلامية ولا سيما البلاد الفقيرة التي يسيطرون عليها من هذه الزاوية ليخرج الناس من دين الحق إلى الدين المنسوخ الذي لا يقبله الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هذا الحسد من آية الكتاب نابع من عند أنفسهم لم يؤذل لهم فيه ولم يكن عن روية وتعقل ومن فائد هذه العز الكريمة الحذر من محبة الكفر للمسلمين وكذلك يجب الحذر من محبة المعاصي أن تنتشر بين المسلمين ولذيط الوقت نأجل ما بقي من الفوائد إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى